سورة الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم وحنك بالله بيا مقع إلهي نحريسة قوديا مدقارها ندبا نحريسة يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصلوا العده واحصلوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينة وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهِ لَا تَدَرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا نبيو هداد فريساً هو أنكي نكفر عدد هذا عدد هذا نقاب أسف عنه تريا هكا سارنا قريبا هذا إياه قنيين كبّح قريبا هذا إياه تا سوا حدود يا ساري الله طقي كد حدود الله نفتي سود الميه ما وجدت كي الله ومديها انو كان فرتان كبعد يسجلان شيء يسكنقشه فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوْعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا مَرْكَ يَعْجَدَ لَمَاتْ كَيْدَا كُلَّ وَأَذَا سِفِّي عَنُوا هَيْسْتَامَ Deda aadini, oi, ninkamid, amaraga, kardiga, mahrat, et õhku, et ena kofki Allah, rumeenia, mahni, et kofki Allah, kanda uksada, uksha ufu, riferit. Jaa, rujupa, homin, haitune, jaa, ta siib. Ja ma ei jeta, Inna Allah habeli ja قد جعل الله لكل شيء قدرا وحنا كالساقي ماله سنكفلنا من قفتي الله طلا صارتنا وكفلنا الله امرك يسوق فلي وحنا كما فكده وحوى البلى الله وحو كيل وقتي سغن ولا اي من المحيط من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فعدتهن ثلاثة أشهر ولا أي لم يحضن وأولات طعن حملهم ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا هوانك اعدادك قوستها 11 كده العددود وصدح بلودك وان عاد عددود وان يدلان قفتي الله كدور صدر ووفد ان امركيس ذلك امر الله انزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا اسكنوهم من حيث سكنتم ذِكُمْ وَلَا تُضَُّوهَّ لِلتُضَقُ عَلَيْهِ وَإِن كُن النَّأُولاتِ حَمْلِ فَأَم فِقُ عَلَيْهِ نَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُ. فَإِنْ أَرضَعْنَ لَكُمْ فَآتُهَُّ أُجُورَهُ وَتَمِروا بَيْنَكُ بِمَعْر وَتَّمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعرُوفِ وَإِن تَعَسَرْتُم فَسَةُضِعوا لَهُ أُخْرَاء دَجِيَ هَوَى أَن كَسَ عِدَّة كُثْرَة مَيْلَهَا دَغَنْتِي هَذِهِ كَرْتَال هَلَ دِبِنَا سِيَادُ عُرِيداد هَذِي أُرْلَاهِي لِمَصْرُوفَ إِن تَيْكَ أُمُلًا هَذِي الْمَا نُسِيَ نَسِيَ أُشُورُ وَنَا غَنَى يَسْمَرَا هَذِي لَا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 هكذا فقيمتك أول حول الأول يسكن وحيره يستنوحه على السياة وكره الله كما ما شاقه ينفوحه سنسينين الله نحو يالي عديري دبدي اسفو الله أكبر الله أكبر لا إله سورت الطلاق ومدنية الليي تبنها يدoyina kooban Taiwan surada shan ee lixdanaa ee tartiibta Qur'aanka Kariimka Suratu Talaq iyo hayno cadeenisa sida Islaamku u daryeelay qoyska muslimka hadii la wada chooga yana in wanaag hadii la wada chooga yana waana in waqtii fi aan la froogor geedana laga saarin intay ciddada ku jirto waxaaba laga yaabaa in ay isku noqdaan allah hal laga yaabo taladan isaga hada loo diibto wax walba isaga awooda si uu falah jinoogu furo aayadahani waxay kala ino cadeynayaan ciddada weenka la froohadaysan haweeneedu caadahaay saddex bilood ay tirsan tan haamada ahna marka dad shawaana in hooy loo yila intay ciddada ku lana masruufo قف ولبنى اوادي سوكما مصروفا سببته الله سبحانه وتعالى كما كلفك وحسن اودن حقيقه ونحيت عندي الله كم بغض كنا حدنا تفرج يوفري حالك سنا ووفد دين هذا وصلى الله وسلم على النبي محمد وكاين من قريه اتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا ما هي قد انتهى ما قالها سيده الله حساب حساب درن عدي فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا قد م سعرتِ حلك حمتِ سعرت عدينين كُ بيس خصَارِ عد الله لَ ذاَبَ شَديدًا فَتَّقُ الله أُلأَبابَِّينَ آمنوا قد زَل الله إليكمُ ذِكراء Allah on tanr <edits> earth, qų, sa'dab daran, ë Il settingus utina, sa'dah te- 개� anno, Allah on ainult ordine, kuore, silla te- Darwin. expressed unto aamendoon, aebi Billehi ja jammel sualihani, juda xilhu ġennet, juda heru holidi, nefihe, ebed, رسول ناو ادين صدركاسو ادين نخرين آياتك اللي اعاد عد, عد سئو كوا مومنين تعمل كوا ناقسن فلاي سئو كوا مومنين تعمل كوا ناقسن فلاي وقب بحية مقدقة نوركنا وقب بحية قوفكي الله الرومي يعمل وناقسن فلاوحو قلين جنوين ايدوريري سداح ديدا وبيالوين الله واو ناجيه كواس رسخي Ellahulle di, xuala pa sebera seme, eti, u, minel, õrlimit lehun, neetenezelul emru beine hun, ne li talemu, li talemu, emn, ellahher, ellah. كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما الله وكان بوليت تدبصما ذلكن كلمت اي امر كان وخصوصا دغدخدوده سيادو غاتاننا الله وهو البكر وهو البنكوبي الله اكبر الله لا لا اله الا الله ايها الاحباء يا دهن وحينو عدين يا عاقبه حمده ودنبيس كو وكبرك يا اسلاميندا يا مدح هذق <تصفيق> نقك قدقت كو واسوغي كو دحاي كو يخوري ايا ودنبي يا كو ما شاء الله رمي عقلك لهوا اني كو عبره قاطان كو واس الله سبحانه وتعالى وكقرانك وسو دجي يا رسولكنا وسو دراي مغدينا كساري نور كان او بحي ياسي مركاس وناغي يجنال لغو عبال مريا كوا مؤمنين تا. الله إساقاي اووضو دا نصقناتي وحوال بنا عبوري علمي قيسونا وحوال بكوب وحانك لوك قادنين حاران تنماذا ظلمي غا ايا عاقبة حماذا قوفكي تاكر الله ظلمي وحا ماذا حلو قلياتا دبادر ظلم نعوذ بالله من الظلم فإن ظلم ظلمات يوم القيامة هذا وصلى الله وصلى, الله وصلى الله على النبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين